الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب فيما يثقى بلا كلفة العشر وفيما يثقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنساء وأبي ذاود وابن ماجه فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني والنض نصف العشر الله سبحانه وتعالى ألفكم نعوى أحكام الرفاة الخالقين من الأرض بقية الأحكام التي لا تفضل لها نسلاما ذكر أن ردحت لهم محطي الله فما سكي بلا مقولة هي لمؤشره وما سكي بمقولة هي الاقل أستطيع بلا مقولة مثل له بما سكي بما سقط السنة أو سكي من الأنهار أو ما اسمها ذلك. هناك ازرار البلاد فيها عيون نافعه يفجر ولد تلك العيون ويثقون نخيلا واعناما وزروعا من قمش واغل وما اشبهه ويحصلون على حمار ولا حبوب فالبطوله القليله فكانت هذه المؤونة بسبباً من زيادة الواجب أنجلس الواجد. فجعل لها العشر وهكذا ما تقي بالثماء عند المطاب ويوجد كثيراً من الناس إنما يحرضون عن المطاف. يا اللرونا بجراهم يا سينفعوا يا سيا وتمتوه وراء سكونها تبقى إلى أن تستحب لا على هذا البدر والجثة على إيمان بلا مأوى وهاك لا شكية بالأنهى هناك كثير من الولادة على هذا. إذن يرون من تلك الأنهام على إحتيانهم وحظوثهم وظهورهم هذا ذاقع من المؤولة فهذه الغشرة أما ما تقي لمؤولة فإنه يكون ليه نقص العشرة فالتاقي لمؤولة كالتاقي قديما من واحدة هذين الكاهر يسكوه على النواب حسر وهي التوانع الامن او الزقر او الخير او ثم هذين يعلق <تصفيق> ومهيها الدلاء كبيرة الدلو كبيرة تسنى رب ثم تنزع لتسنى الدلاء وتطوبه مطبا فيهما ينشر لأوه إلى أن يصل إلى أحوام النقيل ونحوه فهي الهدف <تصفيق> هذا نقوله مشقة فيكون فيه الغشرة نصف الغشرة وكذلك ما تقع من لكنها المعروفة فلائما نقوله يا تحتاج عذبتني حفل وتحتاج وذقتني لنا الاولى التي انها هو وما اشللني ولا اولى خرع بها ولا هذه ايه ماكيدا ترى يا مولانا ترى سينيا سوا وهكذا اشكلي البيان الدالوب الذي تبهر هالنقر او الخيل ونرى رحوه عظامه عن حزان او حل المتلقي بمرضين مرتبك فيه وزلاق من حديث تستدير النقر فتبهر هذا الحل من روح الحديث ثم هل جاء تلك إذا نزعت اليها فرؤسها الى اعلى لا تقم باللعنه بها وتتدلى رؤسها الى اسفل يسمى ان لغه رائعه دافئ بما اقوله فليس لي سوى نصف العشر وهكذا السبب الى ذكر الطعام لا يوجد ولا ولا اذكر ان هذا جاء من الاوائل جاء من الذي بناؤه ركنها وما دقع الا دقت بينت التجي ترى يقول عليك ثالث بنيتين الزائد يقابل الاصل ولئن نزلنا اولكن فهو عليه الجزء الثاني جعل عليه نهلاً أولاً مرغتين لكلة في مقرورته وشكراً على ما عطف الله تعالى كان هذا الجزء حفظ من المنطقة ويجب إخراج زكاة الحب مفصلا والثمر يابثاً لما روى الدار قطني عن عسى ابن أسيد رضي الله تعالى عنه عن اعتذرني اكيد ان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخص العنب زبيبا كما يخص التمر ولا يسمى زبيبا وتمرا حققه الا اليابس وقيس الباقي عليهما فلو خالف وافج رطبا لم يذقه وقع نفلا لما تقدم الذكاه فليوم يرونه ارمات والعلم من الناس إنما يتزحر بعد ما يطفر فالتمر إنما يتزحر أصحابه بعد تفتيته لا يتزحرونه مثلا وهو أوطم أوظام لأنه يسهد وكذلك لا يتزحرونه وفيه كماريخه وعلى من يطفرونه فبدأنا أنه نصف ونعود أن عن حجم فإذا أخرج حتى الهطر على أخرجه نصف فلا يدعى الغية كالأعواد ونحر على أنها قد تزيد حسين أو تزيد مهن لا بد أن يخرج الكامرة بعدما نصف من الأحلاق كذلك لا يخرجونه وهو هطر لأنه قد يزيد وزعه الرقم الى اسمر نقص فلا يخرجونه الا بعدما يصير تمرا يمكن ازدحاده وكذلك لا يخرجون الحد الا بفخر بعدما يصير حدا منقى منقا لا بل وهم انهم الى الذهب لا يمس شيئا من أحد، قال له انهم يذقونه، يرونه، يصفونه من الثمن ومن قطع قطع الزرع، ولا العوارض، ولا الشهادات، حتى يكون صالحا للأكل، صالحا للطهي والأكل. فلا يخرجون الذي من ذمته، إنما بصفيته وتربيته، حتى لا يزيد الملكي. ذلك السبيع والاعراف الاخلاق قد تزيد في الكائن فذلك ذلك لا, لأ إلا الا شيئا خاطئا هذا هو السبب لو اخرجه وهو منصرا لم يجزعه لو اخرجه وهو خطا فان فقط ما يمسح ما يجزعه يعني ما يعيش يقول ذلك نفسه فقد تقول لما فقط يقول أنه على الهكرة قد يكون عملا حلدة هي عند عند نفجح لما ينفجه سامر في أول نظر يقول الهطان مما يتفكه به فلو قلب الهكرة فلو يبطع ناس له الهطرة قال الله أنكم تسعوا بسرطين من كل, من كل عشرين نحلة نحلة أعطوا لنحرطوا لقونا إذا تسعوا النحي فتسعوا بسرعة عشرين هذه النحله او أضلعين هذه النحلة لأضلعين النحلة نحلة لأنها نصر عشر هل هو حقيقي من ذيها او اخرج نحلتين عن ابلعين النحلة فهاتك عنها نصف او ارأسك فانه يجد ان يعزل لها هاتين النحلتين ويقول هاتين النشاط فبعنينها هذين هاتين النحلة يجود فان الى طالب البقلة الذين هم اعرفوا المستهدون لها لا اخرجت هاتين النحلتين نريد أن نأخذها من مقرى المتحفون أستطيعها من الآن فجال العلي كبابهم نظرا إلى أنه قد يكون أمزع لأنه مما يزهكه بي ولكن نظرا إلى أنها ما تأجب إلا بعد الجهاد ويهد وأنه لا يخرجها إلا بعد ما يخرجه النحل. ونزلنا. فإذا نكونه لا يجي إخراجها غطبا ولا غطبا بل لا وجعل يكون سمعا يحفظ وكذلك الغذان لا يخرجه غنبا وراء أنهم من رسف الكهزر بل يتركهم حتى يكون ذبيبا فرأنا في جنس ما <تصفيق> وسن للامام بعث خالص لثمره النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا بما تقدم وممن يرى الخرف عمر وسهل بن ابي حكمه والقاسم بن محمد ومالك والشافعي واكثر اهل العلم قاله في الشرق واجرته على رب الثمره بعمله في ماله عملا مازورا فيه الخالق هو الذي يصدق بين الراحه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ادعوك الله ان الراحه الى اهل خيبر يحرصها لما كانت مشتركه بين اهل خيبر رغم يوما المسلمين يعملون المياه بنفس السمراء فكان يقول عبدالله بن الراحه يقدم هذا النحل بكذا وحده فيقول اما ان تاخذوا هذا النحل ونفطن اما ان تاخذوا لحدا يقال افشلت عليك يا ابن فيها دعوني اقول انا قدمنا هذا النحل فإذا قلتم في كل ما ياتي يا قوله تقول انه يناولها ويناولها ويناولها ويناولها ويناولها ويناولها ويناولها ويناولها ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له الحق ويقال له قد تقول انه رجل وتحميل فمن يتخذهم في الاموال هذا يستخدم حكمه شرعيه هل هو رجل يظن العبد الحق شيئا فمن احضر الله يظن العبد الحق شيئا فنقول جاز هذا الخالق للناس وذلك لأن أهل النحل قد يحتاجون لأن يأكلوا من نحلهم وهو مصحب أو يبيعوا منهم وهم كما يريدون بيعه كله وهو مصحب فما تعلن كذلك إلا بحاجة جنازاً يحرص عندما يحرص حتى يعرف كذر الله بشيء طبعاً فتسنوا الإيمانية على السعاد السعادة لا تتكاثر الله العالمين عليها كما ذكر الله. يقول في عملنا الخاصنا. يسوله إذا نحن لا يقول لكان جناه بكذا. يسوله إذا نحن لا يقول لكان جناه بكذا. يسوله إذا نحن لا يقول جاء رهمن الزليل بكذا وكذا. واجب عليك أن تقر ذكاءه وكذا وكذا. وعليهم أن لا يظلمه، لا يزيد وشرا. وقالوا يا نوح اتركنا انت وسلام فاستغفرنا عن يتركوني هذه حديثا واذا هو قد تجاوز سريلن فداوا وادام قبره ولهما كان صادا نخيا لحوم منها ويقولوا واكلوها ترى ما صار من حيث ينهع منيحة وهدية عقية ومعيش بهذا وإذا لاقي يحلطونها خلط المتوتيطة طبيعة الخالص قالت طبيعة أنها من الذكاة لقوله تعالى العاملين عليها فإنهم من جملة العاملين على الذكاة وقيل إن عجلاته على صاحب الثمره لكونه ينفعه من تحذيره في هذه الثمره وقيل ان اجرته من بيت المال لكونه يرند علما للمسلمين منهم لا يوجد نفس لبيت المال ان اجرته امرا من الزكاه من السهام كان وان من بيت ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبر, زك لقبر زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم ويجتمع العسر والخراج في الأرض الخراجية العسر في غلتها والخراج في رقبتها وهي ما فتحت عنوى ولم تقسم بين الغانمين فمصر والشام والعراق وما جلى عنها أهلها خوفا منا وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فجمله البلاء يبدو بالحرف وامام المسلم العظام عليه ان يجعل السرعه ترعى الخصاص قرب الوجوب اذا قرب لوج الثمار ارسل السرعه على اهل النخيل إذا قرب لوج الزرور ارسلهم يحرص الزرور قرب ذلك قبل أن يقتطعوا منه أنها الا اذا رددت جدوا منها واعطوا فانها خالص لا ادرك ان الثمره التي قد صدمت او التي قد قطعت فياتي قبل ان يبداوا بجدارها او يصغر بشيء منها وكذلك يجدوا ان يبغينا في امان سهلا اللحم الثاني يتعلق وذكر أن الأرض الخراجية هي الأرض التي ذاتها المسلمين ويحكمها بين الغالبين ويأتينا إن شاء الله الجهاد أن المسلمين إذا عرضها الله العمال فللإمام فيها بين يحكمها ويحكمها ويحكمها ويحكمها وبين أن يحكمها حكومة هذه أبو حيث قسمها بين الغالبين فإنما مكث لما ذاتها فإنه لم يقسمها من ألطفحها عصل أدوى أقزام على المسلمين لأنها مشارك لأن غد المسلمون أرض مصر والسام والغراق فتحوا الجلاد كان في اسمين مزالح ومتاكب هذا المساكل فإنها بقيت ملوكة وتبايعوها وتبادلوها أصبحت ملوكة لكل الأخار أما تجعلها فإنهم طلبوا من ان أن يكتمها في الرقصة الخيضة فتوقفهم قتفيها وقال بل نجالها معلشا ببيت الرمي لأننا لا نأمن في استمرار الهدوح نحن الآن تستمر علينا الهدوح لكله في إن فينا غنائم ويأتينا خمس وينتنى بيت النعن لكن يمكن أن يأتي وقت تتوقف به الهدوحات التي كانت مستمرها فحينا إذن من أيلة يتعذب بيت النار من أيلة إذننا بيت النار بيت النار نسمي إلا يحفى ديناتنا إذننا من جيشي بيت النار إذا صالحاً يسمي فرصة الطبعات النظر والآئلة والمعلمين الله ذلك وكذلك تجيز الهزاة وما أسمح ذلك وسب السقوة والميان المدارة والمصاحب طبعاً المصاحب والمسائب وما اسم هذلك ولكن من يحتهن إلى إغادات ومصادل فأرأى أن يوحيها تلك الأرض كما ولد لبيت المرسي فوافقه الصحابة الأمام فأصدحت أرض مصر الزراعية كلها وقت ليست ملكة وكذلك أرض السعر كله أشياء بنا فيه جميع ما يسمى شأن فهي توريا وقفة ورميانا وفلسطين كلها أشياء موشاً للمفرمين فالتحوها عالوة أرضه الجراعية ومن رهد الله وكذلك العراق غالب العراق إذا وقمعاً أسلم أهلها صلحاً وبقوا على كان ذلك أرض وعليل وأرضي من يطلوبها أما انتناق بيها أما بقيته العباط فأم من وقت لما انتعى المسلمون وكانت من ذلك واسعة اصطلع المسلمون العرمى على ان تكونها من جرعها فعليه المشر. المشر. ما هي النورة في العشر. العشر تستغرم درعها بمعورها وذلك كأجرة الله. هذا العشر هي على معنى الذكاء. يعني الذكي ذمرته وينفع عشر الأرض كأجرة المشبائل للأرض. فالعشر هو من إيرادات بيت المال و نصف العشرة ذائقي زكاة من التي يحصل عليها. فهذه الأرض الخضرية. إذا الأرض الخضرية ثمرة مثلثة فيها العشر زائدة على الزكاة. ذكرنا أن هذا العشر لا بينهم لا إشراك. والنصف خروك النصف ذائقي. على من اته الله ودا باطل نص عليه لانه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا من وهذا لموضوع العماله وحكم الامانه وسيد احمد رحمه الله تعالى في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القبالات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان وعلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اياكم والربا الا وهي القبالات الا وهي الذل والصغار وعلى ابن عباس رضي الله وعلى أهل القرية جزءا نعمولا اجدهمهم بزرعج الأرض وكذلك ما تمه هنا بالقبلات ونحن ذلك فالتغمير لا عنهم فيه من يوزول فإن كون الذي مسك هذه الأرض وأخذ إفرامها لأنها ليست مخلعة وكال المسلمين قالوا له نقول ما قول له لا لا كذا كذا كذا كذا هو هي زرع تعلى شجره جراحه له علو هذا ما ذاني انه اجي علينا قال نجعل عليه ليس ان اجي نسمه غلط سواء الله سبحانك اللهم شو ها تزرع قليلاً أمشيئاً فإنما تيسر الهجناء ليس من الأوقات وليس عليه شيء لكن إذا أهل لها ما تدرعها انتجع مرها منه ونعطي مرها لآحرة يدرعها حتى تتغل ولا تبقى معطلة المنافق الحافظة الله نهر على الكاظمين وهو الجاء من مبيته الأرض معين من الزراهيم مثلاً أرضنا الأسوأ لما فيه من أرض الله عليك و الله وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية نص عليه لحديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من قرب العسل من كل عشر قرب قرابة من, من أوسطها. <تصفيق> الله أبو عبيد والأسرم وظماجه. قال أحمد أخذ عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم منهم الزكاة. قال الأسرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال لا بل أخذ منهم. قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال لا بل أخذ منهم وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفطاق فرقا حميناها لكم إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفطاق فرقا حميناها لكم والفرق ستة عشر طلا عراقية في ذكاء العسل في أخلاف والإمام رحمد ما الله أنه يزكى والذين قالوا انه لا يزكى قالوا إنه شيء غير مضمون، وذلك لي أنه قد يحطن وقال لا يحطر فإن الزهل في ليس في ملك الإنسان إلا بها أو توليدها للعسل أوله هذا فجعل هذا ممكن بكونه على التويض قالوا أيضا فإنه يعتبر كثا كأن الذي يزكي كأن الذي يتحقق عليه يكسب معه جديده فأنه ذهبا جديدا وهي غذب فنبدأنا أنه معه جديدا وكأنه يريد التويض تعليل من الذي يرى ان فيه نكا وجان مثل المال المختفى فالانسان يكتشف المال الجديد يكون نكاسه الى كم الحب أو او هبه افضل ذلك ومنه الاحتجاج والاحتقار والاكتئاب والطيل والغنيمه وما يتنبعك من المعنى الجديدة فتذروا أن العسل معنى الجديد من في حينه فلا ذكاة عليه حتى يخلق عليه الحوض هذا تعليل لمنع الذكاة لهذا وأن الإنام رحمت فجعل ليه الذكاة واستدل لهذه الآذاء بالأذى المنفور و النبي عليه السلام اخذ العشر كرم و عسل و بنى له على عمر و به انه قام اذا ابيتم زكاتها علينا هالكم و جل على انها كانت تذكر باهل عمر و انه قام اولئك الذين ادعوا لان اولئك من يسرق خلايا مخليهم طلبوا منه ان يحميها فتوقف حتى يزكوها فاذا التزموا باداء زكاتها فما ها لهم فهذا دليل فان فيها زكاه وقالوا لان هذا يغترر كثيرا فكان ان اهل هذا أهلها النحل قد ارى هو ان فيه هذه الخلايا قال هو ان النحل قد ركز في اشكاله واتخذ خلاياه التي هي بيوته ومنها واحكم بناءها وصار يذهب ثم يرجع اليها ويرد بها مجادهم الذي هو العسل فان العسل هو مجاز النخل يعني ليفقه الذي يرجع ويبني بناءا عجيبا محكما بشجرا يصلح او يزاويه جبالا او يرد هذا الاسد بتلك الخلايا الى ان تنتهي وقصده ان يضع فيها بيضا انه يتغذى ذلك البيع من ذلك العجل الى ان تنبت اجهزه بيضيه تاثرها لذلك العجل وتلك الخلايا ويصفى من هذه الاخلاق كذية عملهم غذة عن أروا ما أباعثه لكن لكروا أنهم ويأخذونهم ورم يطفون ورم يطفون ورم يطفون من خلاياه ومخلوق وهم يطفون رسولا الله يطبع من عيش المقاطع لما كانت أهل هذا النحل هؤلاء من يستجيبون و العادة أن النحل أنه يقال لها رئيساً يتبعه يسمى عيسو رئيس النحل القائد الذي يقوله هو يتبعه و جمعه يرسور جمعه يرسور جمعه هذا الذي يجعونه تجعون الزئام يتقرر إلى أن يهد حيثاً ماذا من جاء من شهتان ومنع إذن رحلة أصبح أصحابه لم يكون أو أصحابها رحلة فأصبح حتى أنه سنقم يتذنونك فتكون هذه السنة قدوم حظلت بلا مؤونة ويكون فيها من في الزكاة وجعل الزكاة بما أخرى سنقم بلا مؤونة جعل وجعل له نظام جعلوا علينا اليومين اكلوا سيدنا يسوع الاخوين هو الا اذا كان كان عليه في اكل سيدنا يسوع قدرو وطالما انها ترجع مئه الف لفه اركبها لفه اذن المئه الف لفه ليست كبيره لكنها ترسمها كبيرا يوم العسل الغذي عن السله الغذي عن القيمه لذلك بدعوه الزكويه وإن كان لهذا المسبح اذا لم يحصل على قليل ف... على كده على كده هو ده انا انا انا انا على الشمال ده ده انا الذكاء التل فالتابع على بعد وصلنا اللي سنة اللي اتكلمت بسم هو تناول الى سنه سنه من قد كتبها قد قال ان في سجا من الكرمه قد وإكانت صغيرة، وقدها، فإن هذا دليل على أن جعله وديم أو مجوعيتي الزكاة لهذا اليوم نحن نهديه كفيحة له في المقدار هذا، قدر من فضل هذا، يسعدني كانوا كانوا ظنوا جليل على انه على هذه الطريقه لا يقعد له غير ان يدار من يرى اني اخذت سنه الاسلام ورمي يعني ننا على اليد رب العراقي رب العالمين دعوه وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعة وفي الركاز الخمس والله الجماعة يصرف مصرف الفي نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجل وجد دينار خارج فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ منها دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل, أهل الزكاة قال رسول الله وذلك هذا الخمس اولئك ماذا يقويه وانما هو غنيمه نعوذ بان الغنيمه هي القبوس قال تعالى اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله قوس او لرسول الله القبوس لا يغرق ساكن مثل فيه فالظالم اذا غنموا غنيمه قد سموها وبيت الماء يبتمه في عطلة أهله أرضاء الأحناس سبسا بين الواملين الكلب من ذلك الذكال هو ما أوجد من ذهن الجاهلية عليه علامة أهل الجاهلية إذا أوجد الكلب من نقود ذهب أو ثبت أو جراحة أو حذر أو أموال هنينة مدهوذة وعليها آذار الكبطة أنها الكبطة من إنما قبل الإخلام وإن مهد إخلام ولكن أرغب أن ليسوا ذهلوها ليتوا مذنون فإنها ترتبر ركازاً ثم يلكان لأنه مدهوذ يعني مدهوذ في الأرض فكأنه هو كدهيح فإذا وجده صاحبه فإنه يُعجِي خُرُسَة، يَبْتَامِرَهُ رَجِمَةً، وَلَهُمْ عَمْدَعَةُ وَرَحْمَةً فهذا القوة نصري ما ونرى فيهم ذائقين لذلك يُصِرَ فُرْكِ بَيْسَ الْمَعْنِهِ وَرَصَوَ عَلَى الْمَسْلِمِينَ ويجب فيه ولو قليل لو نرى لأن إلا من نفس نظام أو غضر نظام وانا هي الوحل يخلتها وذلك لأن الغنيمة يجب هي قمت يهنى بلغ مستقرها قلة لا نصف هذا القمت نصفه ما يخدعه ليس حرصاً لأهل الذكاء ويسب عمر من, من المهرج فانه لما جاء هذا من يوجد ركازا اعطاه اعطاه من تلك المئه التي اخذها وقدمها لو كان زكاه لقدم هذا يا ابناء ولم يطي الله لها منها شيئا ارتضى هكذا الايمان بالله يا ابن عمر كان فيه غير كان فيه زياده بتالي اني انا ايه يعطيهم انا اتو انا في المكان دي اغنيه او هو قراها الله تبارك وراكي اغنيه و لولا انه اعطى هذا فانا عرفناه انه يتكلم ليه هنا ليك ولما انا يعني دلوقتي فالحافظة أن أشعل الله جداً من الجاهليه وليها خمس في ولي جديده وعلى الغابر كله هو لا يعمل فيها خمس هو لا يعمل من روح الضيل ولو كان الله الذي قاله يقول له يوم جيداً هذا يكاو خمس قولاً كنتاً هذا والله <سؤال> اعلم وصلى الله <سؤال> وسلم وبارك على رسول الله انا هذا صحيح هي رحله لها السنه ويقول للمن ما هو التغمين يسمى أن التغمين هو أن يضمن صاحب الأرض العشرية جزءًا معجنًا وأن يقال أنك بتجنس لعضي الأرض وعليك بغن كل ثلاث مئة مئة عملة ديار عملة الفاعل سواء أنه واحدة كبيرًا أو أنه واحدة كبيرًا حذب ليس عليه وقت قشوله ما أعلم عليه وقت قشوله ذاته فهن في ذكات منها استمت الإلهة قشولها وإلهة قشوله نقول الله <تصفيق> لنا أنه قشوله فتخرج ذكاته منه للقشوله إذا عرغت أنه في قشوله أنه النقاط في أكبر مثلاً هذا الحمد الذي يضيق شغل حمد ناره مثلاً حمد ناره 500 أكبره يسوك رجيو زكاته منه حاضر وهو على حاضر ولا يسكين له أن يقصيح ان عند العادة يجعلون بأن الله ويقول سؤال ثاني الأعراض التي هتها على المسلمون له يستطيعها المسلمون بعد الان بعد اله فهل تعد ترن الاراضي على ما كانت عليها ان تكون خراجيه يقول ان كان استعاده المسلمين عليها بغد وبقوه والقهر فانها تكون للغازين الجدد اما ان يقسموها واما ان يسجلوها وإن كانوا je stelt je haar zoeken in de kranten. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom Ik kom daarnaar. Ik kom Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. Ik kom daarnaar. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أكرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان وهي الذهب والتبت وفيها ربع العشر لحديث عيسة ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشية نص مصقال رواه ابن ماجه وفي حديث أنث رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العسر متفط عليه إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمساطيل عشرون مثقالا لحديث عمر بن فعيب عن أبيه عن جده مرفوعة ليس في أقل من عشر مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم من صدقة رواه أبو عبيد وبالدينار خمسة وعشرون وتبعى دينار وشتع دينار للدينار الذي جنته درهم وثمن درهم اللهم صل على سيدنا محمد والسلام على سيدنا محمد الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة جعلها الله مغومة ومحبومة حتى يحصل لها التذاكس وإلا أن نوعا أنها لا تهيد بلاك حق لأن الله لا تذكر لعيها لا أصدقها لا وبذلك يقول الله عز وجل اذن اجتناب ذئب لا ينفعك حتى يرافقك فبه نفعا أنه يجلب لك ما تستعمل وتنتابع وإلا والا خلافه بنفسه لا تفيدوا عن بعض ما تبقى، وعند هذا كل <تصفيق> من التي لا تعلم كي هي من صاحب لا ترى صاحبنا في هذه بدل لوجهه إنك تبلغ القاضي المالي أصعب اليومين في يبدو بأسرعين الغين فاسم لولا أهلاً تقطع لنين الثالث ولا مدد لأولدة الرجاجة ولا اجمع الزاقين من طالب ولا تكلم قول مطلق آه وحبه النجا والخلائح يجرم إلى اكتشاب تحصر خالح وتقل ما فيه من الخلائح اللي هي رؤية في الماء إلا إلى ظاهرة هذا ليس رؤية في الماء إلا إذا حركت الشمس تزوره وتنظر لا يهلك حتى يهلك قال الله <سؤال> صرمت الناس <سؤال> من اقتناح السبب و المبادره فالحاسب ان هذه النقدين سمي اثمانا لانهما قيم السلاح الذهب و الربه و قد يستعمل غيرهما لقد تصنع النقود من الجواهر و من ومن المرجع وإذراك ومعث مع ذلك ولكن أكثر ما يستعمل هذا للنوعان وفي هذه النوعان فالذين قلوا ما رأيته سنة نقارب هو وطيط كلمين الأحمر فتاول ان انثر بالكرب لا طمع لي الكرب قاهر باب لا ما يكن جزاء وان ابي ان ساوي القسمه اترون انه قد حسب ولانا في شهاده عليه ذلك وقد يظهر الله ما هو نيته قومي ونمين يحمي ذلك الزهب والهنضح ولا يذكرون هذين من الله الآخر يتحدون على أن إذن الكريم يأكر عليهم وكذلك يذكر محبة الناس له ماريطا لمتغالا يذين من الناس حمد الشعوات للنسائي البني وقناطية المقام طرح لما ينهب ينهب الله إلى آخره ينهو طلطان وطلطان هو شيء فيه لما كانت لحبوبة من النسخ وتحدث النسخ على تحكيها من النسجل ثالث ماذا وبهذا يحطر إليه يحطر الترزام على ريها من المتفكة عليها بذلك هذه بهذه الأزمار وقال ليسوح إنه الأقوال من الأقوال من الشمال المتقدمة بيسه أن عليها بذلك هذه بهذه الأزمار فليها بكثوية من من إن لا منما يكون الله لجاء النقذي لأنهم نقذيهم لأنهم نقذان يعني يوجد لجاء وإنهم قطروا بقب في هذه الأذنها قد تقولوا إنهم لجاء الكربنة لبن وجغل لجنهم هذه ولا يتكلم العربيه لذلك يها ترى او تري هذا على التغير لما هذا عندما نغنيها بهذه الطريقه لاذا سكت على الكلمه في هذا الشيء عندما نقولها بهذه لا تتخيلوا كما اخبرنا بعض اهل البلاد اذا ارجع صاحب مسجد لاخر الناس ويستطيع خمسما معهم يومه يحملها على جافه كحمام المنحه يرسلها الى تاره جسد عندهم شكوك فيه فطلعه شكوكه من الرافضه هذه تخفيه هو على الناس وجانوا مساله هذه الاوراق المخزيه لما انها غدرت وانزل بها الناس قبلوها فصاروا يتبانلون بها فيبنونها قيما في للسنه ولا يتحاشى احد من بنها ومن اهلها لذلك فقد هكذا قلنا كما اني عند قومي و ذلك فاستن دلوقتي وضعنا ثمان اعراض لا تان لها ذمضه هي قد تذلل و قالوا انها في يوم لا بان لدورها هنا و فجأنا عندها رفيداً مقامل هذه الأوراق قلنا عرصتها للماناً فضعت مقاملها من هذه الأوراق وحذرته فرفيداً قلنا عندها في خزائنها وإن هذه الفتاة جاءنا إما هي كل واحد عندها جهه من الاموال التي تحتاج الثمر هي دوليا كما هل لو لو وقت هذه كان جاي كده بس كده انا بقى انا بقى انا بقى انا بقى انا بقى انا الحاكم أن هذه الأوراق لذكوية حبتاً وأن النسجين لكوية ويثم تدليل على من النسجين لكوية أولاً الأحاديها التي تماماً أنها التي تماماً يأخذ من أهل الزهل كذا وكذا وأنهل الزهل في كذا وكذا والأحاديها التي هي أخذية وكذا بطاعة للهجة والجموعة في أسران ويقام زبطة مئة تاعة ويقام برهنة بالنسبة لما نعلمها الدخوية جدا أهلا أنها لا لفادي عنا عنها الأسلاك ويجيب عبادي الجب النسل والجب هو, هو ليس هو المنزل البشر وذلك لذلك فقط ولان زعيمتا الغام قد يهدم بها مثلا او ما ركب وقد يكون أكثر فالنقى عليهم ونصف عليهم فهي عمران وجنه وهذا تقييما او ما ركب وتجسد فلم يهدموا به en die kennen jullie wel heel erg goed. En die is echt wel een oplossing. Die gaat er niet in zomaar. Maar die gaat er niet in zomaar. Al het geval. Ja, echt. Lijkt mij een oplossing. Het ما كان من العالم في إن نحن نتكتلاني وما لا تقول إلا بكاته إلا مها يستعمل إلا خذها ولإنها لا تتوارد من أسلحة الهيئة تستعمل إلا خاركة وإلى التغل الأكتاء من التجارة وما ينتهي فيها ينبعون بردها في خلال قريم واحد هذا نتبعي بالقراري فإذا أرحلنا الإله واليطاب فإننا أنه لأساعدها يطابه الله وإذا أرحلنا نتعلم يطابه الله وذكر أنه من الناس من ثلاثه فانتم لا تظنون انها هذا الجزء يعني مجتار ويقال ان هي النقطه الارض وقفا ان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 en je gaat naar de stad het nodig. Het is een leugen, maar het in. er er er er er هذا منها هذا هو عقله يا ايها ماذا يقال ان من قبله اليوم تكون هي او جنايت الرؤى فلا الصالح يعني صار فذلك ذهب ما يعود الى قاعدته بالليل وبات قد يدع ويعاوي ويصيب هذا كان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 هل ذا هل ذا تكذبوا لا انملك اي مورد تكون قابلا للزيار لا يوجد اي كانه زياره زياره هوتي هو زياره انت سايره فالذيع على الله يعني وجهه أكثر من إهني والهلك، لأنني على عرض علوه، علوه عهني والهلك، فأحيى على العارفين هو أيضا لجود من جبر. قدروا دواءه فاد جماتيتي على لهو شيء هو من يا هو العربي يا لهو شيء هو من يا من يا جاءت شيء الأوراق من يا هو من يا ولا تشتعلنا هذه الاواخر التي جاء اسمها سياره الله هنا جاء وهنا مئات الخمسه وهنا مئات الخمسه وهنا ليست كلمه مخيره من, من واقل هناك يقولون يصعبون على الجواهة من الواقعية يقولون أنه الخنجة الأسئلة والخنجة لما كان أولاك وصعب خنجة الأسئلة والخنجة الأسئلة والخنجة من الضفة ستتزاوي من الأوراق المصدية je is er een inhoudelijkheid in de stijl je. En je het daar een de om je En je kunt daar een tijdje je vliegtuig. Ja, voor jou. Ja, de jou. Je een tijdje uit. هو طول عموهنا اللي صاحي اه اا كده فيها طوله اللي كده صابني يعني لا مش عارفه عارفه وادان انه بدا عليها اي حاجه شخص انا عليها هذه الفائده ولا تبقى لها حاجه طيبه ولكن هذا هو موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع ja ja ja ja ik ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja je صاب الكبّة مئة جرهم لما ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والله أحمد ومسلم عن جابر والاوقيه أربعون درهما والجرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال جرهم وثلاث أسداع جرهم عشرة الدراهم سبعة مشاقين لا هن في أوراق الظلة، وخذ الأوراق وجمعها في مئة، والأقنية على أول جهة. إذا تفريض الجهة بهذه الخدات، إن كانت الخدات خطوطا غير مطورة، ولكن لأن يعني. وإذنهم قالوا أنها لا تحصل وضعاً إذنهم ذلك حد السعيد الحد المثلث والمثلث أيضاً قد يحصل أنا أخذي فإذا المثلاث المثلاث وئتاً منها ويهن على كامل الله ان يتقى الرجلان رجاليه او ريان او الى الدايه او هو شيء فاي اجينا ها له او على ذلك باي واحد منهما النصاب ويخرج من ايهما شاء لان زكاتهما ومقاصدهما متفقه يرى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 ولا فيها شخص في نجمه والصحيح أنها هي ان هي من هي المشاكل اذا بلغت قيمتها نظام الفطره ولهذا قالوا يظن نظام الذهب يظن الذهب من الفطره في شكل النظام لان القصد منه نظافه لو كان منه في من هذا هنا يلا مو كل بني هنا ولا بني هنا ما بيجي هو ده خطه عليه جهات والله ربنا عطي قوتا ليس لا احد يغني صلاح كلها بثناء هذا هو يعني فاضي فكان ان إذا من الضرورات لان امرت كل ما يطاوعني هذه النقايلي يذكر اذا خلال لا ترى كذا يطاوعني اذا اذا Weleer قدde het in de stad af, aansprakelijk. Het is een nieuw, een keer zoveel, een keer zoveel. Het is een nieuw, een keer zoveel. Het is een nieuw, een keer zoveel. Het is een nieuw, een keer zoveel. Het is وقالت من كنتم هنا تجدون نسخان إن كنتم أحلتين اليوم الغربة لهذا كان وإنها فلوعة مصاباً كذلك إذا رفضت الهربة فإذا كأتوا من أن نلغت المصاب هو أنه لنسأل نقل نساء مصاباً للنسك الثالث إذا كان سلطنة الجنة همى من الأرض وعلى الظلام الأذية يقول الجنة كيف حق؟ الجنة رأس وإذا رانيك جمع وكذلك يعني أقلك أحياء ها هي المطلع وقعت قدرنا في الضياع وانا اتمنى هذا زمان كتبوا هذه على العرب قدروا على الدنيا وهي انهاه اجت زيرا وهذه يا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 لأنها بلغة النظام لأحد النظام أو بالغضبط فالأكلم يرجع لتفكير النظام الى كلها في رغم الجائب إلى ذمة النظام خلال من له بلاه المير في نتها في, في السونة لها النظام وعليه الجسال قولا من أثنين الجنة إن شغلنا بحلل الاثرون وعندهم لنظمة أفضل الجنة الثلاثة على المساء الضمجاه من الجنة لتبين المصار وإن عندهم الجنة واحد وعندهم في في الازالة في الازالة في هذا هذا ولا زكاة في حلي مباح معد لإستعمال أو إعارة لحديث جاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليست الحلي زكاة ذكات. زكاته إعرابه وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء اختها رضي الله تعالى عنهم فقالت كلمه ليس يفتح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي. لها وليها وهي مستهلا كبيرا ونكبيرا من الهقعاء حديرا وحديرا فيها كماني الكرار قول نجوم لكتاته فيه قول دارين فمسوحا لكما نحن لكما تنانا فأنا من أولاً جهازاً الذي يراه إن كان قطيراً لا سنة مباريخ لأطرقه لا تهدف ثانياً تزال بهذه الآثار التي رأى خمسة من الصحابه أنه لن يرى الغني فالهن لكما تجد المستاد لنا أنه قابلتاته وطراغته رائعا قاسوه على مقية المستعملات فالثياب ولا الخبات ولا هوجات ولا ساتن اشترى بالسماء خامسا قالوا ان الزكاه الدهون لكونه لا يتنامى والزكاه انما فيجب بما يتنامى او بما ياخذه ان يتنامى في نقدان فيجب بما يزكاه لو كانوا مخزونين لذلك إنه أنه لتيار هنا هو ده ولو التيار من هو ده كان هذه هي السماء لا لن تخذلك هذا هو مرجعنا الذي عنده كاته الكل لا تحطوا هذا جهه التيار أيضا قادموه على إزائيل المستعملات إن الإجتماع قد يستري أنه وعلي بالإسترنان مثلا قد تكون إزائيلة ملاقاً الحادثة وعقية الإسترنان ودواب الإسترنان في نبهل مثلاً او رقوم أو في أيضا مننا الإسترنان en verder is het ook niet meer zo gek. En de kant van de kant van de kant van de de de van de de Maar de leerlingen doen die daarbij gaan, hadden wij daarbij een aantal sprachamen over te spreken. In het begin van het jaar, had if er al gezegd dat ik niet wilde op. ومن يد ابنتي ان اشتكى من زكاه فقال اتحزين زكاه هذه قالت لا فقال اتحزين ان يسوقت الله من المرسولا فاقدهم هذا حبيبا هذه فدار الى المطهر بما هو منهم اتؤدين زكاتها لكن ما لولا ان زكاتها ليست سبعه منها وانما هي شيء يوجد في ثمنها ومن هنا قالوا زكاتها عاليتها فاولئك اتوا بما هو احلاه الله فان كلمه تؤدين زكاتها ليست منه كلمه تجيبينها بينهم نخاف والحديث الثاني الحديث عن رائحه ولنبت في يدها لك خاتم فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالت لبثت انها تجمل لك خاتم لك واسفل من فضه فقال هل إذا جاءتهم لا قال هي حظ مؤتي من النور أعطمه الحديث هذا حديثاً فعل نبيه بعضهم ولكن هو أعضب يصلح للإسترداد ثم هي أعوه ينبقى وإن كان أحد نعيه من البعض لكن يستمت به هذا الحديثان جزء من أنواع الزكاة الأخرى. كتب ذلك الرهينة دكان وفوات على منوار زكاة أو زكاة الأخرى. وتكلم عن ما فينا إذا هي زمان فتخذنا على المسألة الآيوان ولياتوا مؤداء ويصبح لك التأثير من الأقوان والتأثير من الأقوان لا يجروا أمين إن الماليين إنما السائل فقالوا أولاً أن الحلم ليس من الأشياء الضرورية فلا يقاتل بالأسفية والأهلية والأواني لأن جلسها هي قروري الجباس قروري والجراج قروري والمجال والخراجين نحنها ضرورية والنساكن ضرورية والجيسة حقا خذلك سائر المتأمل من الأواني والأخطاء المهامي أو الصناعية بالتجاري وما أسمعها هذه مستعمله الحاجه فالحل ليس ضروريا فكم من نساء رثنا ومثنا لم يلبس نفسه وان يرثنا ولم يقص ذلك بكم هن نساء وكم هن يؤدنا بهدلته هنيئا ان هذا الحليم ولو يستعمل عطوا وجمالا لأنه غالب ما يستعمله للزينه وللجمال لكن معروف أنه قد يكون مسارها لأنه لا يقاتل الشيء الخليف الذي قد كما هي من بخيرات الاموال اغلقت كثير من الناس واشربوا فتجد عند المراه, المرأة أو من هذا الامر ما قيمتهم مائه امه من هذه الكلمه من هذه الحاجه الحاجة كثير منهم قَدْ لَا هو إِلَّا بِالسَّئَمَةٍ مَنْبَثًا أَوْ مَنْبَثَيْهُ وَرُضْنَا لَا تَنْبَثُهُ فمما وصلت إلى هذه المنبهات وهذه واضحة القرآن ترجح القول بأن نبيه الزكاة وهذا إذن تتجربوا على والآمني عندكم فإن كانوا الشديدون إذا ما أعطاه زوجته ثلثه وتقينا له عليه، وإن كان من خير الزوجين عليها. قديس الشجر من النصارى لا تصفنا منها وجعلناها ثرية أو نحو لأنها منا، فالجوار منا إلى النحب، انها بامكانها ان, أن تطلب من زوجها او من ولدها ما ترقيه زكاه منها تريد. تريد من هذا لأنها من ارض الكفر واذا لم يتيسر وكانت امل فلها ان تردد ذلك في بنتها الى أن يتيسر لها شيئا من التوبيط اي ما كل حاجه ها قلت لك ها قد تلبيها فارادت ان تشتري الهوكا فقلت يبقى عنها توبيط لاقها تشتري هي على كثره لعيد او لحبل فاذا بقي عنها توبيط ما بين مره ثانيه من الهلد دخوله لشراء اللاصقاظات التي تحتاج اليها اليه لها, لها, لها توبيطا فإن الأثر أن زوجها أصها إياه وملكها إياه فلقى أن تحري أنها الزكاة والأولى أيضا أن تبسائل إياه أقول من ذاقيا بالتغريب ما ذاقيا عن الحاجة ثالثا إذا تأذر عليها ذلك فإنها سبيع من هذا النهج قد تقول من إياه ها. لا تقول له ذلك. يقولوا ولا كان. لأن الناس فلذين لأنفسهم فلذين ذكاء. لو أن يكون لديك شيء قل لا أعلم. إذا ما, ما ربط ان ذكر يا هذا يعني جرى جهه قولنا بانه التي يعني الفقهاء برهولها او اثابوا لها ذلك وتجب في الحلي المحرم كانيات الذهب والفضه لان الصناعه المحرمه كالعدم انا هلا هلا هلا فيراك لانه يجك والله يا عالم كبدايه ده بدايه طيبين بعدنا هذا اللي إلا الاتجاجة التي أردت بقول فجّح هذا يعني آلة الحلم يعني حول الثالث من أعضب عليهم فجّح من الآلة ليس قول أحد فجّحة ألا أحد وذلك يعني الأقوال التي لا الى إلى لا تأتي بطنية تأتي وغيرهم من الاتهد إنما ذلك من بعد نتأتي بإجتهاد دينا صار لها في هنا اذا كان هو قاتل